والَّذينَ الدزَّلَ مَِ السَّم إِمَا أَم بِقدٍَ فَأَن شَرْنا بِه بَدَفًَا مَيْكَ والَّمينَ الزَّل مِ السَّم إمَا أَن بِقدَ كَأَن فذلك تخرجون, فذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الخلك والأنعان ما تركبون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الخلك والأنعان ما تركبون لِتَسْتَوُوا على ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا دَهُمْ قَنطُونَ وَجَعَلَ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآ وَجَعَلَ لَهُمْ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَضَاقَهُم بِالْبَنِينَ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَضَاقَهُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا طَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلٌ ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدٌّ وَهُوَ كريم وَإِذَا غُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ بِالرَّحْمَنِ نَسًا ضَلَّ وَالذُّنُوبُ وَالذَّمُّ وَهُوَ ظَلِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِطَامِ غَيْرُ مُبِينٍ أَوْ مَن يُنَشَأُ وَجَعَلُوهُم مَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاسَ وَجَعَلُوهُم مَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاسَ أَشَهِدُوا قَوْمَهُمْ أَشَهِدُوا قَوْمَهُمْ فَتُكْتَبَ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 انهم الا يخافون انهم الا يخافون ام اتيناهم كتابا من قبلهم فهم به مستمسكون ام اتيناهم كتابا من قبلهم فهم به مستمسكون دَْقَُ إِ وَجدَدنَ أَدَأَنا عَ أَُّثِ وَإِ دَنْقَلُ وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على